يبقى معنا حينما قال وعكسه الشرك بلا ترددين ذكرنا التوحيد وما يتعلق به بقي معنا هنا ما يتعلق بالشرك والشرك هنا له عدة معاني من حيث الأصل يطلق على المقاسمة ويطلق على الجمع بين الشيئين فأكثر وأما في الإصطلاح ومنه في اللغة تسمية الشركة لاستماع أكثر من صنفٍ فيها وأما في الاصطلاح فإن الشرك هو صرف شيء. مما هو من خصائص الله جلوعلى إلى غير الله. صرف شيء مما هو من خصائس الله جلوعلى إلى غير الله. أو ببارة أخرى هو اشتراك غير الله مع الله هو اشرك غير الله مع الله. في الوهيته أو رموبيته أو أسمائه وصفاته هذا هو تعريف الشرك وهو ينقسم إلى قسمين القسم الأول الشرك الأكبر والقسم الثاني الشرك الأصبح أما القسم الأول الذي هو الشرك الأكبر فهو أيضا ينقسم إلى ثلاثة أقسار القسم الأول الشرك الأكبر الذي يكون في باب الاعتقاد أو ما يقال باب أعمال القلوب والقسم الثاني فيما يتعلق بشرك الأقوال والقسم الثالث فيما يتعلق بشرك الأعمال هذه الأقسام تحت القسم الأول الذي هو الشرك الأكبر فعندنا القسم الأول الذي يكون في باب الاعتقال وذلك كأن يعتقد الإنسان أن هناك من هو يستحق صرف شيء مما هو لله وهذا أيضا ينقسم إلى ثلاث أقساء إما أن يكون في الربوبية أو أن يكون في الألوهية أو أن يكون في أسماء الله وصفات أما ما يكون في الربوبية فكأن يعتقد الإنسان أن هناك خالقا أو رازقا أو نافعا أو ضارا مع الله إما أن يعتقد استقلاله من دون الله أو أن يرى أن هذا مع الله وهذا مر معنا تمثيل له بحديث زيد بن خالد الجهني الذي فيه أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا يعني بسبب النجم الفلاني فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. هذا مثاله وهذا لا يحقر جانبه فالضلال فيه واسع وكبير جدا لا سيما في هذه العصور المتأخرة وإن كان بعض الناس يقلل من شأن توحيد الربوبية يقول هذا لم يختلف فيه كفار قريش نقول لا هذا نوع من أنواع التوحيد لا يقلل شأنه لو توقف فيه ألف محاضرة وإنما من يركز على هذا إنما انتقد من جعل جل همه هو في الحديث عن توحيد الربوبية على حساب توحيد الالوهية وتوحيد الاسماء والصفاء هذا نعم أما أن تغفل جانب توحيد الربوبية والبحث فيه والحديث عنه فهذا ليس بصحيح بل لا بد أن تقرر هذه المسألة وتوضحها وذلك لوقوع الزلل الآن عندنا في هذه العصور كم تنشد قصيدة البردة للبصيري تنشد في كثير من الأقطار التي هي مدح للنبي صلى الله عليه وسلم هذه فيها من الشرك في الربوبية ما الله به علي ومن ذلك قول البصير نفسه يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم فإن من جودك الدنيا وررتها ومن علومك علم اللوح والقلم هذا يقول يقول في حق النبي صلى الله عليه وسلم ونحن لا شك أننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحبه أكثر من أنفسنا وأهلينا وأموالنا صلوات الله وسلامه عليه لكن لا يمكن أن نقدمه يوما ما على الباري جل وعلا ولا أن نسويه بالله سبحانه وتعالى نعم هو خير الخلف وسيد البشر لكن لا نتخطى ذلك إلى أن نعطيه من شؤون الألوهية ما لا يملكه صلى الله عليه وسلم هذا يقول جمع هنا أنواع الشرك قال يا أكرم الخلق ما من ألوذ به يوم القيامة لذ بالله جل وعلا لذ بالله بفاطر السماوات والأرض الذي يحشر الخلائق لا تلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يستشفع إلى الله جل وعلا الشفاعة العظمى حينما يحشر الخلائق والشفاعة يكون بهم الضنك وشدة الموقف يوم القيامة ما يحتاجون إلى أن يشفع إلى الله جل وعلا أن يقضي بينهم يقول يعني نريد أن نرتاح يعني حتى لو دخل أهل النار النار رأى الجنة الجنة لكن يريحنا من هذا الموقف الذي بلغ فيه الناس بلغت الشدة من الناس مبلغا عظيما فكيف تكون يوم القيامة تلجأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما من ألوذ به لك الله دون غيره عند حلول حادث العميم ثم يقول فإن من جودك من جوده الدنيا وضرتها يعني من اللي أوجدها على كلام البصيري هو النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اوجد الدنيا وضرتها التي هي الآخرة فإن من جودك الدنيا وضرتها أيها الآخر ومن علومك علم اللوحي والقلمي ونحن نعرف من الذي خلق الأرض هو الله خلق الآخرة هو الله وهذا يشرك في بتوحيد الربوبية ويرى أنها من جود النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلقه وكذلك في الأسماء والصفات حينما قال علم اللوح والقلم والعلم هذا صفة من صفات الله جل وعلا علم الغيب فالدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب هذا فيه شرك في توحيد الأسماء والصفات والنبي صلى الله عليه وسلم في حادث الأفق حادث الأفق المشهور الذي اتهمت فيه عائشة رضي الله تعالى عنها في عرضها ونزلت فيها الآية المشهورة إن الذين جاءوا بالإفكي عصبة منكم لا تحسبوا شرًا لكم بل هو خير لكم نسيت عقدها ظنت أنها افتقدته في المكان الذي توضأت فيه أو قضت فيه حاجتها وإذا هو تحت البعير لم تجد إلا حينما نهض البعير ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب لأدرك أين العقد ولو كان يعلم الغيب لما فتر عنه الوحي ولا استبان هل عائشة صادقة أو غير صادقة ما يجلس المدة الطويلة ينتظر خبر السماء هل عائشة بريئة أو ليست بريئة إذن على كل حال حتى لا نطيل هذا ما يتعلق بالشرك في الربوبية من القسم الأول الذي هو شرك الاعتقال ثاني يكون في الألوهية كان يعتقد أن غير الله يستحق أن يصرف إليه شيء من العبادة كأن يسجد لغير الله أو أن يصوم لغير الله أو ما شابه ذلك الثالث ما يكون في الأسماء الصفات كأن يدعي شيء مما وصف الله به نفسه ويصف نفسه بذلك كعلم الغير الذي هو من صفات الله جل وعلا فمن ادعى علم الغير فإنه حينئذ يكون كافرا بالربوبية في أسماء الله وصفاته لأنه ادعى شيئا هو من صفات الله جل وعلا وهذا يكون عند المتأخرين ولذلك ما يثار عن البدوي أنه يقال إنه لا يدخل مصر ذرة إلا ويعلمها البدوي مع أن البدوي هو من قال عنه المؤرخون لا نعلم فيه من المحمدة إلا أنه كان يبول في المسجد هذا الذي يطاف حوله ويتقرب إليه لا يعرف ذكر هذا أظن السخاوي أو غيره لا يحضرني الآن يقول لا يعرف فيه من المحمدة إلا أنه كان يبول في المسجد فيقال إنه ما من ذرة تدخل مصر أو تخرج منها إلا والبدوي يعلمها ولذلك أيضا ذكر شيخ الإسلام عن أبي الحسن الشاذلي أنه قال لولا لجام الشريعة الذي يلجمني لأخبرتكم لا ما في غد إلى أن تقوم الساعة هذا يقوله أيضا من المتأخرين أبي الحسن الشاذلي هذا بما يتعلق أيضا بأسماء الله وصفاته هذا النوع الأول الذي يكون في الاعتقاد بالقلب ومنه القصد والإرادة كأن يوجه الإنسان عمله لغير الله جل وعلا أي أنه يصلي لغير الله أو يصوم لغير الله فهذا شرك فيما يتعلق بالإرادة والقصد هذا داخل في باب الاعتقاد أو باب أعمال القلوب وكذلك أيضا المحبة وذلك يطلق بعضهم يقول شرك المحبة هذا يدخل أيضا في القسم الأول الذي هو الشرك الأكبر في الاعتقال أو في أعمال القلوب وهو أن تحب غير الله مثل محبة الله أو أشد ومن الناس والدليل على ذلك قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله يحبونهم كحب الله فالمحبة هنا محبة قلبية فمن أحب غير الله مثل محبة الباري جل وعلا فهذا مشرك شركا أكبر يخرج عن ملة الإسلام والناس لا يربطون مسألة المحبة هنا وذلك ابن القيم رحمه الله أشار إلى لطيفة دقيقة جدا ومهمة ينبغي أن يعرفها الجميع في باب المحبة فقال المحبة أربعة أمور ينبغي أن يفرق فيها, فيها الإنسان تعليقاً على هذه الآية قال أولاً محبة الله جل وعلا وليعلم أنها لا تكفي بمجردها في إدخال الرجل في الإسلام بل لا بد من لوازمها وإلا فكفار قريش يحبون الله جل وعلا ثانياً محبة ما يحبه الله لا بد أن تحب ما يحبه الله جل وعلا وإلا إذا أبغضت شيئاً مما يحبه الله فحينئذ خرجت من ملة الإسلام أيضاً الحب في الله والبغض في الله الحب في الله والبغض في الله لا يستقيم أو يكمل توحيدك إلا حينما تحب في الله وتبغض في الله أما الرابعة فذكر المحبة الشركية وهي محبة غير الله جل وعلا وهي التي جاءت في الآية فلابد أن يفرق هنا بين مراتب المحبة بقي معنا النوع الثاني وهو الشرك الأكبر الذي يكون في الأقوال الذي يكون في الأقوال وهو كل ما يصدر من طريق اللسان مما يخرجك من الملة مثل أن تستغيث بغير الله جل وعلا كالذين ينادون الأموات يا فلان يا علي يا بدوي يا عيدروس إلى آخره كل منادات بمعنى الاستغاثة أو الندبة هذه من الشرك بالله جل وعلا هذه من الشرك بالله جل وعلا الذي يكون بالأقوال الذي يكون بالأقوال بالأقوال. ومنه قول البوصير الذي ذكرناه سابقا ومنه أيضا الاستهزاء بدين الله جل وعلا هذا يكون بالقول أو بالله جل وعلا أو بالنبي صلى الله عليه وسلم كل هذا الذي يكون بالقول إنما هو من الشرك الأكبر وذلك قال ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهي كانت على وجه المزح حسب ما يزعمون ومع ذلك قالوا إنما كنا نخوض ونلعب ومع ذلك كفروا إذن هذا الشرك الأكبر الذي يكون بالأقوال ثم بقي القسم الثالث الذي يكون بالأعمال وذلك يتمثل في صرف أي طاعة أو فعل أي عبادة لغير الله جل وعلا كأن تذبح للأموات أو أن تقصد الأموات أو أن تنذر لهم او ما شاكل ذلك أو أن تسجد لغير الله جل وعلا أو أن تركع لغير الله أو أن تطوف على قبر أو ما شاكل ذلك كل شيء من أمور العبادة البدنية التي تفعلها لغير الله جل وعلا فهذا من الشرك الأكبر هذا هو القسم الأول من الشرك الأكبر يبقى معنا القسم الثاني وهو الشرك الأصغر وهو الشرك الأصغر والشرك الأصغر ينقسم إلى قسمين ظاهر وخفي أما الشرك الظاهر فهو أيضا ينقسم إلى أقسام كالذي قبله منه ما يكون في الاعتقاد ومنه ما يكون في الأقوال ومنه ما يكون في الأعمال ما يكون في الاعتقاد مثل ماذا؟ كأن يعتقد أن الشيء سببا وهو ليس بسبب كمن يعتقد في الأنواع أنها سبب في إنزال المطر لأن اعتقادك هذا ينقسم إلى قسمين إما أن تعتقد أن الأنواع هذه هي التي أنزلت المطب فهذا شرك أكبر وإما أن تعتقد أنها سبب فهذا شرك أصغر فهذا شرك أصغر أن تعتقد أن هذه التميمة مثلا تصرف عنك كذا وكذا وأنها سبب فهذا شرك أصغر أما إذا اعتقدت أنها هي السبب أنها تستقل بالسبب فهذا شرك أكبر النوع الثاني يكون في الأقوال وذلك كالحلف بغير الله جل وعلا كان يقول الشخص وحياتك أو النبي أو وفلان أو ووالدي أو وشرفي أو وعرضي أو إلى آخر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحلف بغير الله وقد جاء عند الحاكم وعبي داود وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك فقد كفر أو أشرك فالحلف بغير الله انقسم إلى قسمين إن كنت تعظم هذا المحلوف به كتعظيم الله جل وعلا فهذا شرك أكبر وإن كان هذا التعظيم أقل وإنما حلفت بعظمه عندك لكنك لا تسويه بالله فهذا شرك أصغر فلذلك يحمل حديث بن عمر هذا على هذه المسألة قال فقد كفر أو أشرك يحمل على أي الحالين ان كان في هذه الحالة صار أكبر وإن كان في هذه الحالة صار, صار أصغر يبقى معنا هنا الشرك الأصغر في إيش في الأعمال وذلك كتعليق التمائم والحروز فهذه إذا كنت ترى أنها سبب فهي شرك أصغر وأما إذا كنت ترى أنها تستقل بالسبب فحينئذ تكون شركاً اكبر يبقى معنا القسم الثاني من الشرك الأصغر وهو الخفي والشرك الخفي ينقسم إلى قسمين الرياء والتسميع الرياء والتسميع أما الرياء فهو أن تدخل في نيتك أثناء العباده شيئاً مما هو لغير الله جل وعلا من تحسين الصلاة وغيرها لأجل أن يراها الناس فهذا هو الرياء وهذا شركٌ أصغر وهو خفي أما الثاني فهو أن تقول قولا من أقوال العبادة والطاعة أو تسمع به كالنفقة والصدقة وتشهر ذلك هذا من التسميم وهو أيضا من الشرك الخفي أما الشرك الأكبر فسمي أكبر لأنه يخرج من ملة الإسلام وأما الشرك الأصغر فسمي أصغر لأنه لا يخرج من ملة الإسلام وكذا الشركين قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالله جل وعلا لا يغفر الشر وما دون ذلك من الذنوب يغفرها